بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل طاعبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوادم مرة فاستوى فاستوى وهو بلفوق لعله ثم دنف تدلف فكان قاب قوسين أودنا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 لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرائط ملاط والعزة ومنات الثالثة الأخرى أنكم ذكر ولا قول تتلك إذا قسمت ضيزة إن هي إلا أسماء سميت مواء سميتُم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إيتبعون إلا الظن ومات ولا نفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة أملى الإنسان ما تمنى لله إلى آخرة ولو لا ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، إلا من بعد أيها ذن الله لمَعَي شاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بلا خيرة لا الملائكة تسمية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 وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبائر للثم والفواحش إلا لم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا مِنَ من الأرض وإذا انتموا أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يُنبَأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَى أَلا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَالَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ أَلَوْفَ وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبَكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّولَا فَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت فيك تأوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة لازفة ليس لها دون الله كاشفة